وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُّدْرِكُ عَلَى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 وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب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 الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الَّذِينَ وبدلناهم قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ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 وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا ما عد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستخرون عنه, عنه ساعة ولا تستقدون وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه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 بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَبْنَوَاهُ وَأُولَادُهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ رِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, ولكن أكثر الناس لَا يَعْنَمُونَ وَمَا أَبْنَوَاهُ وَلَا أولادكم التي تقرب قرب دنازل إلا من آمن وعمل صالحا فهؤلاء كانوا مجزاء بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مقدرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم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 مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا رجل يدؤيَي صدَّكم عَمَّا كان يعبُدُ آبَاؤُكم، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِثْقَامُ مُفْتَرَى، وَقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَبِنَّ مَا جَاءَهُمْ إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتيناهم كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما أتيناهم فكذبوا رسله فكيف كان لكير قل إنما أعظم بواحدة أن تقوم لله مثل وفراد ثم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 بعيد وحيل بينهم وبين يشتهون كما فعل بأشياء من قبل انهم كانوا في شك مريب